فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير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 إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م واموالهم ب أ ن لهم الجنه ة إن ا ل ل اشترى من المؤمنين أنفسهم إن اشترى من المؤمنين أنفسهم 「いかがでしょう?」 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن من الله ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 التائبون العابدون الحامدون, الحامدون السائحون ح ا ا م د و ن ل الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف ا ل آ م ر و ن بالمعروف والناهون عن, المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله, والحافظون لحدود الله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 ان الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي